بسم الله الرحمن الرحيم كافة يا عين صاد ذكر رحمتي ربنا بِكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خفي قَادَ رَبِّي شاكر وان خف ما كأن نسمرت ساعا فهل یا ذکر این وكانت Wa كان Ah uh -huh. uh -huh. و و قال كذلك قال ربكي هو. آية فضل واهو في رايك بجد عين لا <تصفيق> قف فأتت به قوم ها تعملك قالوا يا مريم لقد Ah! سبحانه إذا قرأ أمر فإنما يقول له كون فيكون وإن صدق الله العظيم